السؤال الإجابة الصحيحة هي ب يخفض الذباب من الرؤية بصفة ملحوظة حتى يتمكن بقية مستعمل الطريق من مشاهدتك يجب تشغيل أضواء المقاطعة كما يمكن كذلك استعمال أضواء الضباب الأمامية والخلفية لمزيد وضوح العربة السير بدون إنارة خطير ويعتبر عدم احترام هذا الإجراء مخالفة خطيرة.